فيما يخص الأسماء المتلازمة والمتقابلة هل يجوز التعبيد بأحدهما دون الآخر نعم يعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء مثلا اسمه الأول ونحو هذه الأسماء لا حرج في ذلك نعم أحسن الله عليكم يسأل عن الصفة التي تستفاد من اسم الله الباطن الباطن ذكرنا الصفه المستفادة من هذا الاسم ببيان النبي عليه الصلاة والسلام لذلك حيث قال الباطن الذي ليس شيء دونه ففي هذا دلاله على البطون الذي هو الدنو الدنو وأن الله سبحانه وتعالى مع علوه على عرش دان من خلقه مطلع عليهم عليم بهم لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية ومن وفقه الله سبحانه وتعالى من عباده لحسن التقرب إليه كان الله سبحانه وتعالى قريبا منه فهو قريب من الداعين وقريب من العابدين نعم الله عليكم يقول من ابتلي بالوسواس القهري في العقائد هل يؤثم على ذلك يؤثم أو يأثم على ذلك إذا تكلم بهذا الأمر وأحبه ورضيه وقبلته نفسه واعتقد هذه الأمور أما إذا كره ذلك وأبغضه وعمل على طرحة ولكنه يهجم على قلبه ويتوارد على نفسه بين وقت وآخر وهو كاره لا يضره ذلك إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها إلا إذا تكلم أو فعل إذا تكلم أو فعل بموجب هذه الوساوس فإنه يحاسب على قوله وفعله أما هذه الوساوس و الأمور التي ترد على قلبه وكاره لها فإنه لا يحاسب عليها نعم أحسن الله ليكم يسأل عن مسألة رؤية الله جل وعلا في المنام هل ثبت هذا؟ ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت ربي في أحسن صورة رأيت ربي في أحسن صورة و يقول ابن كثير رحمه الله وهذه رؤية منامية ومن قال إنها يقضى فقد أبطل فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه أي في المنام كما في هذا الحديث وهي, ممكن وهي ممكنة الرؤية المنامية ممكنة أما الرؤية عيانا بالابصار فقد قال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا نعم احسن الله اليكم هل يفهم من قول بعض السلف امروها كما جاءت التفويض قول السلف رحمهم الله وتعالى امروها كما جاءت بلا كيف لا يفهم منه التفويض الذي هو تفويض المعاني بل ان تفويض المعاني هذه بدعه حدثت فيما بعد وضلاله نشأت فيما بعد ولم يكن لها وجود إطلاقا عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى بل كانوا رضي الله عنهم ورحمهم يؤمنون بآيات الصفات ويفهمون ما دلت عليه من المعاني ويقرون بذلك ويؤمنون به وعنهم نقولات كثيرة جدا تدل على أنهم فهموا المعاني عنهم جاءت نقولات كثيرة جدا تدل على أن أنهم فهموا المعاني مثل حديث أبي رزين رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرب يضحك قال ويضحك ربنا وسيأتي معنا قال نعم قال لا من الخير من رب يضحك فهم المعنى فهم المعنى فجاءت نقولات كثيرة جدا عن السلف واضحة أنهم قد فهموا المعاني وتفويض المعاني هذه بدعة إنما نشأت فيما بعد ووجدت عند المتأخرين عند الخلف الذين لم يكونوا على جادة السلف وأئمة أئمة السلف رحمهم الله تعالى عندما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف لم يقصدوا تفويض المعنى بهذه الكلمة لا من قريب ولا من بعيد بل إن هذه الكلمة نفسها فيها رد على من يفوض المعاني فيها رد على من يفوض المعاني أو من يفهم من هذه الكلمة من هؤلاء أنها تعني تفويض المعاني من جهتين الجهة الأولى قول قولهم أمروها كما جاءت أمروها كما جاءت كيف جاءت هل جاءت الفاظا لا معنى لها او جاءت الفاظا محملة بالمعاني السلف قالوا امروها كما جاءت السؤال هل جاءت الفاظا لا معنى لها او جاءت الفاظا محملة بمعاني عندما نقع الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان غاضب الله عليهم هذه الآن ثلاث آيات فصفات ونحن نقرأها هل هذه الآيات جاءت ألفاظ لا معنى لها أو جاءت محملة بمعاني جاءت محملة بمعاني فامرارها كما جاءت باثبات معانيها فمن لم يثبت المعنى التي الذي دلت عليه لا يكون قد أمرها كما جاءت هذه واحدة الثانية قولهم رحمهم الله بلا كيف بلا كيف الذي لا يثبت المعنى أصلا لا يحتاج أن يقول بلا كيف الذي لا يثبت المعنى اصلا لا يحتاج أن يقول بلا كيف وإنما الذي يحتاج أن يقول بلا كيف الذي يثبت المعنى فمعنى قول أمروها كما جاءت أي مثبتين ما دلت عليهم من صفات ونعوت لله بلا كيف أي دون أن تخوضوا في صفات الله التي أثبتتموها بالتكيف فالتكيف باطل نعم هذا سؤال واسع يقول كيف يرسخ الإنسان التوحيد في قلبه؟ فإن العبد أحيانًا يغفل عن هذا خاصة بعد قراءة كتب التوحيد مثل ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد والوسطية وغير ذلك. هذا يتطلب من الإنسان أن يكون على صلة دائمة بالتوحيد وعيات التوحيد والأحاديث التي في التوحيد وكتب أهل العلم المؤلفة في التوحيد يكون على صلة دائمة. لأن يقرأ كتابا مرة واحدة ثم يترك مسائل التوحيد وذلائل التوحيد ويقول فهمت التوحيد فهمت التوحيد والتوحيد عرفناه يقول وبعضهم يقول التوحيد عرفناه في أول ابتداء ما نحتاج إلى معرفته التوحيد عرفناه وتجده مع إغفاله له وعدم مبالاته به وعدم عنايته به يجهل وتدخل عليه من ظلالات إما الشركة والبدع أو الباطل دواخل كثيرة بسبب جهله بتوحيد الله سبحانه وتعالى فالعبد يحتاج إلى عناية مستمرة ودائمة وتأمل في آيات التوحيد وأحاديث التوحيد يتأملها ويتدبر معانيها وبهذا تدرك أهمية مثل هذه الكتب للائمه رحمهم الله لأن, لأن كتب العقيدة للسلف وكتب التوحيد للسلف مهمتها أن جمعت لك آيات التوحيد وأحاديث التوحيد وأحاديث العقيدة في مؤلف واحد فتدرسها وتتعلمها وتتفق فيها في موضع واحد اجتمعت لك تسهيلا وتقريبا ونصحا للعباد فهذا يدلنا على المكانة العظيمة لكتب التوحيد وكتب العقيدة فيحتاج المسلم فعلا الى أن يكون على صلة بهذه الكتب العقيدة الواسطية العقيدة الواسطيه لشغل السام تكون على صلة بها بعضهم إذا حفظ متن الواسطيه ومر عليه في مجلس على مثلا أحد أهل العلم قال انت فهمته وهو زال بحاجة إلى عناية بها مستمرة بعض العلماء بعض العلماء يذكرون في سيرته أنه قرأ فتح المجيد ستين مرة شرح كتاب التوحيد قرأه في حياته ستين مرة معناته كل مرة الإنسان يحتاج إلى استذكار إلى توسع إلى آآ آآ استحضار الأدلة استحضار المسائل استحضار لي المعاني طرد النسيان والغفلة تخليص النفس من الجهل يحتاج إلى أن يستمر ومن الناس من يتجه إلى العلم في وقت من حياته قوي ويحصل منه نصيبا كبيرا ثم ينقطع عنه مدة طويلة جدا بعضا بسبب هذا الانقطاع تحولوا إلى عوام مع أن في فترة من حياته حصل تحصيل قوي جدا فالخلاصة أن يعني العلاج هو السلة الدائمة السلة الدائمة المستمرة بكتب التوحيد وشروحات ال هذه الكتب والعناه بهذه المتون ومدارستها ومذاكرتها الإمام أحمد رحمه الله أحمد رحمه الله في في أواخر حياته رؤيه معه المحبرة والأوراق فسأله إلى متى يعني والطلب قال من المحبرة إلى المقبره يعني أن الانسان يستمر في هذا الطلب إلى أن يتوفاه الله وأكبر غنيمة أن تموت وانت تتفقه في الدين ولا زلت متفقها في الدين وهذه عبادة عظيمه ودراسة التوحيد من أعظم ما يكون في الفقه في الدين وهو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين لأن الفقه في الدين يتناول الفقه الأكبر الذي هو العقيدة والفقه الأصغر الذي هو الأحكام كله من الفقه في دين الله سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم أن يزيدنا جميعا علما وفقها وأن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله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 واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين اللهم وانصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان كلهم ناصرا ومؤيدا وحافظا ومعينا اللهم واعذنا والمسلمين أجمعين من الفتن ما ظهر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 واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين